بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك آيات الكتاب المبين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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غياب الجب وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون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 وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بن سوّلت لكم أنفسكم أمرنا فصبروا جميعا والله فصبروا جميعا والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدل أدل وهو قال يا بشرا هذا غلام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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك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 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت خميصه من دبره وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء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 قال رب السجن أحب مِمَّا مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصد إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم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 نبئنا بتأمينه إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأمينه قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي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 يا صاحبا يسجني أما أحدهما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناجم منه ما ذكرني عند ربك فألسع الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضاسين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سبع بخرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبنات خضر وأخر بسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكل يأكلهن ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلا خضري وأخرى يابسات لعل لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذأبا فما خصتتم فذروه في سنبنه إلا قنيلا مما تأكلون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 وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رَحِمَ ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين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 فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوهُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ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 قال أنتم شر ما كانوا الله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه كانه نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خنصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل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 قدمنا الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَ الله لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا نَخَاطِئٍ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِنَ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 وَقَدْ أَحْسَنَنِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْرِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي نَقِيفٌ لِمَا رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ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 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين